بوك تو التعطر ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون فيشيشري الصفات واحد الصفات واحد ماتاريسري امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن لثى ستري امرأة سمينة امرأة سمينة جيتنا سوستري امرأة فضولية امرأة فضولية نوین كار سيارة جديدة سيارة جديدة ويغوان كار سياره سريعه سياره سريعه ارامداي كار سياره مريحه سياره مريحه, سيارة مريحة نيرا پوشاک ثوب ازرق ثوب ازرق لال پوشاک ثوب احمر ثوب احمر هروه پوشاک ثوب اخضر ثوب اخضر كالي باغ شنطه يد سوداء شنطه يد سوداء تابكيري باغ شنطه يد بنيه شنطة يد पांढरी बॅग शांतत यदातयज बैदा नम्र लोक नसुन لطفاء नैस लुतफा इंटरेस्टिंग लोक नसुन मुहज्जबून مهذبون وشिष्ट पूर्ण लोक ناسون مهمون ناس مهمون प्रेमळ मुले اطفال محبوبون اطفال محبوبون उद्घट मुले اطفال وقحون اطفال وقحون سو स्वभावي موله اطفال مؤدبون اطفال مؤدبون